بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالطَّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ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 مُتَّكئينَ علىى صُرر م الصوقَةِ وَزَووجنَاهُ ببحور النَّين والَّذينَ آممَنوا وَتَّبَعتهُمْ دُْردَةهُم بإمانٍ الحَقُنَا وَتَّبَعتهُم ذُرْردَةهُ بإمانٍ بِهِمْ ذُرْردَتَهُم. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُنَّ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا نَغْمَهُ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ